백 Muহাمەدُ الرسو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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه استوى على سوقه يعجب الذرع عليغيظ بهم الكفار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 إِكَ الذيذ نَم تحَنَ اللهَّهُ قُلوبَهُم لِتَّقُ وَلَهُ مَغْفَِةُ وَأَجرٌ عَظم إِ الذيذينَ يُنادُونَكَ مِ وَرَ إِحُجَاتِ أَكسَرهُم لاَا